الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وَلَمْ يجعل له عوجا قيما ليندر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا ويندر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به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 ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شقطا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم منا افترى على الله كذبا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 ك فِيهممْذاات اليمين وَإِذاَا غَرَبَ التَّقَرِضُهُمْ ذاَا ت الشّمَالِ وَهُم فِي فَجَوَةٍ مِنْ ذَلِكَ منِنْ آياتِ اللههِ مَ يَهدِ الله, الله فَهُوَمُتَّدِ وَمَي يُضللِ الفَلًا تَجدَ لَ وَلَم مُرشدَا وَتَحْسَبُهُم أيقاضَ وَهُم رقُدَ وَنُقَّبُهُم ذةً يمين وَذاَا تَّمالِ وَكمبُم باسط ذراعيه بالوصد لو اطلعت عليهم لو ليت منهم فرارا ولمئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم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 وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها وان الساعه لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم فقال بنو عليهم بنيان ربهم اعلم بهم على امرهم لنتخذا عليهم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 لا يعلمهم الا قليل فلا تمار فيهم الا مراا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم احدا ولا تقولن لشيء اني فاعلن ذلك غدا الا ان يشاء الله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 فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَنْ شاء فليكفر انا اعتدنا للظالمين نار احاط بهم سرادقها وان يستغيث يغاث بما كالمهل يشوي الوجوه يشوي الوجوه بئس الشراب.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 النص ساعة قائمة ولا ارددت الى ربي لا اجدا خيرا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 هو خَييرٌ ثَوَابَُ وَخَييرٌ عُقُبَا وَضْرِبَ لَهُم مَثَلَ الحَيةِ الدُّنْياكَمَا إِْ أَنْ زَلناهُ مِنَ السَّماء كماَمَا إِ أَنْ زَلناَّهُ مِنَ السَّماءاءِ فَخْتَلَقَ بِهِ نَباتَةُ الْأَررض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 ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنتم تتخذون المضلين عبدا ويوم يقول نادوا شركاء الذين لسعتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم نوبقا وراى المجرمون النار فظنوا انهم واقعوها فظن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 وَاتَّقُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُ زَوَاءَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً لَنَن أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه فاعرض عنها فاعرض عنها ونسي ما قدمت يدا ان جعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا وان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 مَوْعِدُ الَّذِينَ يَجِدُونَ مِنْ دُونِهِمْ مَوْئِلًا وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا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 قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا على آثَارِهِمَا قَصَصَا فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا علما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 قال فان اتبعتني فلا تسالني عن شيء حتى احثث لك منه ذكرا فانطلق حتى اذا ركب في السفينه خرقها قال اخرقته لان تغرق اهلها قال اخرقته لان تغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا قال الم اقول انك لن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 سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أم السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم دنق ينأخذ كل سفينة غصبا وأم الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا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 قوما قلنا يا ذا القرنين إنا أن تعدب وإنا أن تتخذ فيهم حسنا قال أنا من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما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 أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا قل هل ننبئكم أتبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وهم يحسبون أن وإنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم نَمُوا بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا كَانَتْ لَهُمْ جنات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 مِثْلُهُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّ مَائِهَكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا